أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فعلتها اذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنح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 كَمِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَاصِ صَاحُ فَإِذَا هِيَ ثُرْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَضٌ لِلنَّاظِرِينَ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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السَّحَرَةُ لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون